<موسيقى> انت ما ترتاح إذا ما تشوف دمعي انت ما ترتاح إذا ما تشوف نسهار استلب من انقهر من نبقى وحدي وبد ما قلبك علي مرمى انكسار احجار الشاي المقالب ميلي نشق صلب مزاجك ويا يا صفر وعال العالم ويا الغرب احجار الشاي المقالب ميلي نشق صلب مزاجك ويا يا صفر وعال العال ويا الغروب عمرك ما قلت تشبيك وبحالي ولا اهتميك لا هيب ناسك انت هو والقلبي ولا اشتاقي احجار الشايل إزّ أفعالك وما بيك رحمة بالحقد مليان قلبك ما يحبني الحياة وياك حس ما بيها معنى الله يرحم من جند تتمنى حاضني أقدر أذلك وابتعد مثلك أسوّ أكثر بعد Basszani a hálád teret, ma a hálád évet. De érdem, hogy te legyél, mert